ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما اوحى ما كذا بالفؤاد ما راى افاتمارونه على ما يرى ولا قد راه نزله اخرى عند سدرت المنتهى عند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 وممات ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ ل ك م الذكر وله الانثى تلك إ ذ ا ق س م ة ضيزا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء س م ي ت ه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 وثمود فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوا هم أ ظ ل م و أ ق غ ى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى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 أ ف م ن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ث ا م د و ن فاسجدوا لله واعبدوا